「あなたの手を借りてください」<eda>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 كنا ظالمين. الذين أرسل إليهم المرسلين. فلنقصن عليهم وما ك ن ا ظ ا ل م ي ن ف ل ن س أ ل و ا ل ذ ي ن أ ر س ل إ ل ي ه م و ل ن س أ ذ ا ل م ر س ل فلنقصن ل ي ي ن ع ه م بعلم و م ا ك ن اجتماعي ل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 يا بني آ د م لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما, ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 قالت أ خ ر ى ه り ل أ, ا, ل أ ل و آ آ ا ا ل の辺りからね、この辺りからね、この辺りからね、この辺りからね、ع の辺 ا からね、この辺りからね、この辺りからね、この辺りからね、この辺りからね、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 ونودوا أ ن تلكم الجنه أورثتموها, اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار أ ن قد وجدنا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 ما رزقكم الله قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا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 سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين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 وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم, فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا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 اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها أ ن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها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 واما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا, وجاءوا بسحر عظيم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 قال يا موسى إ ن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك, فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك, اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله إ ل ي ك م جميعا الذي له ملك السماوات والارض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 و َ إ ِ ذ ْ قالت ََْ أ ُ م َّ ة ٌ منهم ُِْْ ل ِ م َ ت َ ع ذ ُ و ن َ قوما ًَْ الله َُ مهلكهم َُِ و ْ معذبهم َُُِّ عذابا ًَ شديدا ًَِ قالوا َُ معذره ََِْ ة الى َ ربكم َُِّْ ولعلهم ََََُّْ يتقون َََُ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 واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين